بَاءةُم مِنَ اللَّ وََرسُولِهِ إلىى الذيينَ آهَدمُ منِنَ الْ المُشْكين فَسيِيحُ فيِي الأررضِ أأَْبعَ أَشحُرهُ وَعلمُ أنكُم غَيْرُ معجزِ اللهه وَأَنَّ اللهَّه مُخزِ الكافِرين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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُم شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا سَأَتِمُّ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحب المتقين.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 يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنه موساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعظوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا مِنْ قبل قاتلهم الله أنا يوفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إِلَّا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 يَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا مَا كَنَزْتُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السماوات وَالأَرْضَ شَرعَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعلمموا أن اللهَّه مع المُتَّقين إَِّ مَن السُّ زادَةُ فيِيكُفْرِ يَظِلُّ بِ الذيذينَ كَفرَُوم زَدةَة فيكُفْرِ يَظِلُّ بهِِ الذيذينَ كفروا, كَفرَوا يحلّونَهُ عَمَو وَيحَّمونَهُ عَام. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّا قَلْتُمُوا إِلَى الأرض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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره اللههم بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالوا ولا اضاعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم تسمعون لهم والله عليم بالظالمين لقددِ بتَغَو الْ الفِتْنَةَ مِ قَبن وَقَموا لك الْ الأُمورَ حَ ج الحَّ وَظَهرَ أأَمْرُ اللَّ وَهُم كَارِون وَمِنْهُم مَ يَقولُ ذَلّ وَل تَفْتِّ أَل فِيفِتنَةِ سَقَطُوم وَإِ جَهََّ م لَ مُحيطَةُم بِالكافِرين إن تُ سَكَ حَسَنَةُ تسوهم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 وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ وَإِن يُصِيبْكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُم ۚ إِن كُنتُمْ إِلاَّ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 لو يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدْخَلًا لَّوَنَّ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا قد كفرتموا بعد إيمانكم إن يعفعوا طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبيس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قالوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَعقَبَهُم نِفَاقَ فِي قُل بهِهِم إلىى يَوْمَقَوهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّه مَا وَعددُهُ وَ بماَا كانوا يَكذبونأَلَم يعلموا أن اللهَّهَا يَعلموا صَِّهُم وَنَجَوَاهم وأن اللهَّهَا عَلَامُ الْ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهلهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم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 قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقرون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلُّوا عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَمَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ على قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ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 وَإذاَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بالِاللهَّهِ وَجَهِدُ م رَسُولِهِ استْتَذَنَكَأُلُ الطولِ مِنْهُم وَقالوا ذَرنَ نَكُم معَ القاعِدين رضُ بِأَ يَكُ مععَ الْخَوَالِفِ وَوطُبِع عَ قُلُ بِهِمُ فَهُم لَا يَفْقَهُون لكن الرسُولُ والَّذِينَ آمَنوا معهُ جَهَدُ بأَموالِهِم وَأَمافُسِهِم. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كذبوا الله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 وَلا على الذيينَ إ ماء تَْكَ لِلتتحلَهُم قُلْلتَ ل أجدُ مَا أَحمِلُكُم عليهلَيْهِ تَوََّ وَعيُنُهُ تَفِيضُ مِنَ الدمْرُحَزَنَا وَعيُنهُم تَفِيضُ من الدمرِ حَزنًَاأَللا يجد ماَا يفقون إ م السَّبيلُ على الذيين يَستذِل نَك وَهُ برون بي ان يكون مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم كلا تعتذروا لنم من لكم قد نبانا الله من اخباركم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وَمِمَّ حَكُم مِنْ الأعرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهلِ الْ المدينَةِ مَرَدُوا عَّ فَاقِلَ تَعلمهُم نَحْنُ نَ عَلَُهُ سَنُ عذِبهُ مََّةَيْينِ ثمث يرَدّونَ إلىى عَذاابٍ عظم وَآخرُونَ عَتَرَفُ بِذنُ بِهِمُ خَلَطُ عمل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 وَآخرونَ مجونَ لأَمرْرٍ الله إَّا يُعَذِبهُم وَإماا ييتوبُ عَلَيهِم واللهَّهُ عَليمٌ حَكيم الذيذينَاتخَذُوا مَسْددَ بِارَ وَكُفْرَ وَتَفرْيقَ بََ المُومِنينَ وَإِرْصَاد لِمَن حَارَبَ اللهَّه وَإرْصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللهَّه وَررسُولهُ مِنْ قَل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 فَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على تَقْوَى مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ كُتُبَهُمْ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 فَاسْتَبْشِرُوا بِمَا يَعْكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اتَّخَذُوا ابْنَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ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 ولا يطغون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيل الا كتب لهم به عمل صالح ولا يطغون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيل الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَذَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ